وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعكوب والأسباك وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونأملهم